لألقاها وأقبل يمناها أمي كم يم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي هي نبو حمان أمي كبة الرحمن والروح كذر ريحان قولي اقواها واقبل يمناها فاتن sto pulimraha